اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعوا بإحسان يوم الدين اما بعد ففي بدايه هذه الدروس العلميه والمجالس المباركه أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركه التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة ويذكر الله عز وجل في من عنده وبعد شكر الله عز وجل أتوجه بالشكر الجزيل للرئاسة العامة لشؤون الحربين الشريفين ومعاني الرئيس وكافه زملائه ومساعديه الذين هيئوا مثل هذه الدروس والمجالس ايها الاحبه في هذه الدروس الخمسه والسته التي نبداها اليوم سنتناول فيها باذن الله عز وجل منسك الشيخ العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني وسنقوم بالقراءه من سكنه رحمه الله تعالى وسنعلق ما تيسر على ما كتبه فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ولد سنة ثلاثين وثلاثين وألف للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة عشرين وأربع مائة وألف للهجرة في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة، والشيخ ناصر رحمه الله تعالى قني عن التأليف، مؤلفاته تشهد له بحياة علمية حافلة. بالتحقيق والتخريج والتعليم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ ناصر الألباني الشيخ ناصر محمد بن ناصر الدين الألباني أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عن الإسلام خير ما جزى عالما عن أمته يقول الشيخ رحمه الله مؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة ومعروفة ومؤلفاته غالبها في علم الحديث ومن هذه المؤلفات هذا المنسك الذي بين أيدينا الذي سنقوم بقراءته والتعليق عليه يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ رحمه الله من سكه بالبسمله اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسمله واقتداء بسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا كتبه بالبسمله وقوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور كما يقول العلماء رحمهم الله لا بد لهما من متعلق ومتعلق الجار والمجرور فعل يقدره العلماء رحمهم الله مؤخرا مناسبا للمقام متعلق الجار والمجرور فعل ويقدره العلماء رحمهم الله بفعل مقدر مؤخر مناسب للمقام وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال وقدر مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد، فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله التقدير بسم الله أكتب وهكذا. الله بسم الله الله لفظ الجلاله أسمه أصله الإله وحذفت منه الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله ومعنى هذا الاسم هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الخاصة به وهو أشرف أسماء الله عز وجل ولهذا أسماء الله عز وجل تضاف إليه ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله فتقول الرحمن من أسماء الله ولا تقول الله من أسماء الرحمن والله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين الرحمن ايضا اسم من أسماء الله الخاصة به ومعناه ذو الرحمة الواسعة الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه ذو الرحمة الواصله يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده يقول الشيخ رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ابتدأ الشيخ محمد الألباني رحمه الله تعالى من سكه بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله مبدوء بالحمد له واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه الراتب والعارضة بالحمد لله إن الحمد لله الحمد الثناء بالصفات الحسنة والأفعال الجميلة وأما في الاصطلاح فقيل بأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وقيل بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيما وهذا هو الصواب الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيما وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله فاذا قلت الحمد لله انت تقول يا الله انا اصفك بصفات الكمال حبا لك وتعظيما والالف واللام للاستغراق فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى الحمد حمدان حمد مطلق وهذا خاص بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحمد على جميع أسمائه وجميع صفاته وجميع أفعاله أما القسم الثاني فهو حمد مقيد وهذا يكون للمخلوق فالمخلوق يحمد على بعض الأفعال ولا يحمد على بعض الأفعال كما أنه يحمد على بعض الصفات ولا يحمد على بعض الصفات إن الحمد لله اللام للاختصاص فالله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة ولفظ الجلالة سبق تفسيره قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستعينه بمعنى نطلب منه العون ونستغفره نطلب منه مغفرة الذنوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا فالنفس نفسان نفس أمارة بالخير ونفس أمارة بالشر فأنت تسأل الله عز وجل أن يعصمك من نفسك الأمارة بالشر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يعني المقصود بالسيئات هنا الذنوب والمعاصي وسميت السيئ سمي الذنب سيئه لانه يسوء صاحبه الذنب والمعصيه تسوء صاحبها في الدنيا وفي الاخره ولهذا سمي الذنب سيئة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له من هذه شرطية ويحده بمعنى يوفق ويرشده الهداية هدايتان هداية توفيق وهذه بيد الله عز وجل وهداية دلالة وإرشاد وهذه كما انها بيد الخالق ايضا تكون بيد المخلوق فقوله من يهده اي يوفقه ويرشده من يهده الله فلا مضل له اذا اراد الله عز وجل لك هدايه فلا احد يضلك والإضلال او الضلال هو الانحراف عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الانحراف عن الطريق المستقيم ولهذا انت تقول في صلاتك في فاتحه الكتاب اهدنا الصراط المستقيم فالاذلال او الضلال هو الانحراف عن الصراط المستقيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يكتب عليه الله عز وجل الضلال والانحراف عن طريق كتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يملك أحد أن يهديه أن يوفقه للطريق المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد بمعنى أقر وأعترف أنت إذا قلت هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي يكون بها الدخول إلى الإسلام إذا قلت أشهد كأنك تقول أنا أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أنه لا إله إلا الله أشهد يعني أقر وأعترف إقرار واعتراف من رأى بعينه شاهد بعينه ان لا إله إلا الله لا إله بمعنى لا معبودة بحق الا الله عز وجل فمعنى هذه الكلمه العظيمه لا معبود بحق الا الله عز وجل وهذا هو توحيد الالوهيه الذي من اجله أرسلت ارسلت الرسل وأنزلت الكتب فلا معبود بحق الا الله هذا هو معنى هذه الكلمه العظيمه فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول أنا أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أنه لا معبود بحق إلا الله وقوله وحده تأكيد للإثبات أنت أثبت العبادة لله عز وجل لا إله إلا الله لا معبود إلا الله وحده تأكيد للاثبات ولا شريك له تأكيد للنفي لأن لأن لأنك نفيت العبادة عن من سوى الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا تقيت معنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمدا رسول الله يعني أشهد أي أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أن محمد عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب عبد لا يعبد ونبي لا يكذب ومقتضى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها طاعته فيما أمر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وقولك أو قوله في الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله عبده ورسوله فيه رد على طائفتين على طائفه غلت بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفعته فوق منزلته كعامه الصوفيه والخرافيه الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون او ينشدون فيه قصائد المديح التي يكون فيها من الغلو ما لا يستحقه إلا الله عز وجل أو يصرفون له نوعا من أنواع العبادة إلى قره فقوله أن محمدا عبده رد على من غلى في النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رسوله رد على من جفا في النبي صلى الله عليه وسلم كمن أنكر رسالته كمشرك العرب أو أنكر عموما رساله النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود قال الشيخ رحمه الله اما بعد فقد دعت الرغبه في تيسير العلم لعامة الناس اما حرف تفصيل مضمنا معنى الشرط حرف تفصيل مضمنا معنى الشرط اي مهما يكن من شيء وبعد ظرف زمان مبني على الظلم وهذه الكلمة هما بعد هذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع وقال العلماء رحمه الله يستحب للخطيب وأيضاً للكاتب أن يأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها قيل إن أول من تكلم بها داود وقيل يعقوب وقيل قس بن ساعدة وقيل غير ذلك قال الشيخ رحمه الله فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج وذلك باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه هنا ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر سبب تأليفه لهذا المنسك المختصر فذكر أن سبب تأليفه أمران الأمر الأول الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس والأمر الثاني تبسيط مناسك الحج الامر الثاني تبسيط مناسك الحج ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى منسكه منهجه في هذا التاليف كيف نهج في هذا التاليف فقال الشيخ رحمه الله تعالى جريت نعم قال باستخلاصها من كتاب حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه على النحو الذي جريت عليه في رسالتي تلقيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم غير اني زدت فيه زيادات هامه استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في حجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التعليق عليها وقد عنيت خاصه بتخريج الزيادات وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا من ذكر مرتبة الحديث ومصدره, ومصدره لكن على طريقة الاختصار مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتب الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع وأما ما كان في كتاب الحجة فلم أعنى بتخريجه بتخريج اكتفاء بأنه متوفر بين أيدي القراء, القراء الكرام فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجع وإليه الإشارة عند الإحالة بكلمة الأصل هنا الشيخ رحمه الله في هذه الجملة بين منهجه في تأليف هذا المنسك، وهو و ويتلخص أن منهجه في في هذه النقاط. النقطة الأولى أن هذا المنسك مختصر من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، شيخ الالباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر هذا الكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم اختصر منه هذا المنسك الذي بين أيدينا هذه النقطة الأولى في منهجه رحمه الله النقطة الثانية أنه زاد زيادات زاد في هذا المنسك زيادات لم ترد في الأصل الذي هو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية الثالثة النقطة الثالثة أنه عني بتخريج الزيادات الواردة في هذا المنسك أما ما عدا ذلك. فإنه لم يخرج لأنه مخرج في كتابه الأصل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عني بتخريج الزيادات الزيادات التي أضافها في هذا المنسك عني بتخريجها وذكر مصدرها وذكر مرتبة الحديث إلى خره وأما غير الزيادات فهو لم يخرجها لانها مخرجه في كتابه الاصل حجه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وسميته مناسك الحج والعمره في الكتاب والسنه واثار السلف بين المؤلف رحمه الله انه سما هذا المنسك الذي بين ايدينا سماه بمناسك الحج والعمره في الكتاب والسنه واثار السلف قال رحمه الله والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله, خال... كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا في اخر مقدمة المؤلف رحمه الله سأل الله أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم إذ ان الاعمال الصالحه لا بد لها من شرطين العمل لا بد له من شرطين الشرط الاول ان يكون خالصا لله عز وجل لكي يكون العمل صحيحا لا بد ان يكون خالصا لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المخرج في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وضابط الإخلاص ألا يريد العبد بعمله إلا وجه الله عز وجل لا يلتفت قلبه إلى المخلوقين إلى مرآتهم وسمعتهم والتصنع لهم ونحو ذلك وانما يكون قلبه معلقا بالله عز وجل واما الشرط الثاني من من شرط صحه العمل فان يكون العمل على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى الف هذا المنسك لكي يكون عمل المسلم على وفق سنه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي النسك ويقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم قال رحمه الله نصائح بين يدي الحج ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه النصائح بين يدي الحج ينبغي أن يأخذ بها وأن يتحلى بها لكي يكون حجه مبرورا قال وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج اولا على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت ولدته أمه فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نعم يقول الشيخ رحمه الله في أول هذه النصائح التي يرشد بها إخوانه الحجاج النصيحه الأولى على المسلم أن يتحلى بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي لأن تقوى الله عز وجل من صفات الحج المبرور النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ما هي صفات ما هي صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنه الحج المبرور ما جمع اربع صفات اما الحج المبرور ما جمع أربع صفات الصفة الأولى كما ذكر الشيخ رحمه الله على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه الصفة الأولى من صفات الحج المبرور عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي لكي يكون حجك مبرورا فعليك أن تجتنب الذنوب والمعاصي ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أحرم بالحج فلا رفث ولا فسوق الفسوق سائر الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فلا بد ايها الاحبه من ترك الذنوب والمعاصي ومقتضى ذلك أيها الأحبة أن يتوب المسلم إلى الله عز وجل وأنت تستقبل هذه الفريضة العظيمة وهذا الموسم الكبير عليك أن تستقبله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل عل الله أن يجعل حجك حجا مبرورا جزاؤه الجنة فعلينا ايها الاحبه ان نتوب توبه خالصه توبه نصوحا تتوفر فيها الشروط شروط التوبه انظر الى حقوق الله وحقوق الادميين انظر الى صلاتك الى صيامك الى حجك الى برك الوالدين الى صله رحمك الى الى حقوق الناس هل عندك شيء من حقوق الناس من المظالم انظر الى سمعك الى بصرك عليك ان يكون حجك حجا مبرورا هذه الصفه الاولى من صفات الحج المبرور ترك الذنوب والمعاصي الصفه الثانيه من صفات الحج المبرور ان يكون خالصا لله عز وجل كما تقدمت الاشاره الى ذلك لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عام هذا ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أعلم الناس أنه حج فقدم المدينة وفد خلق كثير ولقيه في الطريق خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منه نسكة هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا في الطواف وفي السعي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه نسكهم فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطوف على بعير وأن يسعى على البعير لكي يشرف على الناس ولكي يراه الناس أما الصفة الرابعة والأخيرة من صفات الحج المبرور فان يكون الحج بمال طيب ونفقه حلال فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب الله عز وجل طيب من اسمائه الطيب ولا يقبل الله عز وجل من الأعمال والنفقات والصدقات والأقوال إلا الطيب ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء مسافر والمسافر دعوته مستجابة حاله يرق لها اشعث رأسه اغبرت قدماه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى يا رب يا رب مد يديه لكن ردت يداه خائبتين لأنه جعل بينه وبين رحمة الله ومدده مانعا بأكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام فلا بد داخل مسلم أن يكون أن يكون حجك بنافقة طيب ورزق حلال وهكذا تكون صدقاتك لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل وهذا يقتضي من المسلم أن يترك المكاسب المحرمة يقلع عن الربا عن الرشوة عن أكل أموال الناس عن الخداع عن الغش عن بيع المحرمات من الدخان عن حلق اللحى عن اخذ الرشوه الى اخره عقل مال يتيم لا بد ان يكون صدقتك وان يكون حجك بمال طيب ونفقه حلال لكي يكون ذلك مقبولا عند الله عز وجل فتلخص لنا ايها الاحبه ان صفات الحج المبرور هي هذه الصفات الأربع الصفة الأولى عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي والتوبة منها الصفة الثانية أن يكون الحج خالصا لله عز وجل الصفة الثالثة أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الرابعة أن يكون بمال طيب ونفقة حلال ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم الإشراك بالله تعالى فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثه بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم فيبطلون بذلك حجهم قال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك الشيخ رحمه الله يقول لا بد من التحذير مما يقع به بعض المسلمين لجهلهم او ضلالهم ومن اعظم الذنوب التي يقع بها بعض المسلمين الشرك بالله عز وجل والشرك بالله شركان شرك اصغر وشرك اكبر الشرك الاكبر تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فتسوي غير الله بالله في العبادة تصرف غير الله تصرف للمخلوق عبادة من العبادات كما ذكر الشيخ رحمه الله كالاستغاثة يعني طلب الغوث والنجدة والإنقاذ من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر أو تستغيث بالأموات وأصحاب القبور تذهب إليهم وتطلب منهم الغوث والنجدة وكشف الضر وجلب النفع ونحو ذلك هذا شرك اكبر مخرج من المله ولا تصح معه الاعمال فلا بد من التوبه ايها الاحبه من هذه الاشياء من هذه الموبقات او يطلب يستغيث بالمخلوق بكمال حب ورغبة ورحبه لا تكون الا لله عز وجل فالذهاب الى القبور والاضرحه ودعاءها وطلب الغوث منها هذا شرك اكبر مخرج من المله لان الميت اصبح الان جثه هامده لا يملك مباشره الاسباب والذي يملك على فعل الشيء دون مباشره السبب هو الله عز وجل الان هذا الميت اصبح جثه هامده لا يستطيع ان يفعل شيئا فانت اذا سالته ان يفعل فانما تجعله مساويا لله عز وجل لان الذي يفعل دون أن يباشر الاسباب هو الله هذا الميت لا يباشر الاسباب لا يستطيع ان يباشر الاسباب فانت طلبت منه ان يفعل دون أن يباشر الأسباب واعتقدت أنه يقدر على ذلك جعلته مساوية لله عز وجل فلا بد أيها الأحبة أن نتنبه بهذه المسألة فما يفعله بعض المسلمين من الذهاب للقبور والسؤال صاحب القبر أن يهبه الولد الحمل أن يشفي مريضة أن يفعل به كذا وكذا إلى خيره فهذا كله أيها الاحبه من الشرك ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله كالاستقاثة بغير الله والاستعانة بالأموات طلب العون من الأموات بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحده فالذهاب للقبور والأضرحة حتى ولو كانت لأنبيا أو صالحين أو اولياء إلى اخره طلب العون منهم طلب الغوث دعاؤهم هذا شرك بالله عز وجل لما ذكرنا أن الميت لا يقدر على فعل الأسباب انقطعت عنه الأسباب لا يقدر أن يفعل فكونك تطلب منه وهو لا يقدر أن, تفعل أن يفعل اعتقدت أنه مثل الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي يفعل الشيء دون مباشرة السبب يحصل المسبب دون مباشرة السبب الميت لا يستطيع ان يباشر السبب فكونك تطلب منه جعلته مساوية لله عز وجل كما ذكرنا في ضابط الشرك الأكمر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والاعتقادات وجاء النص بتسميته شركا كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا فهذا شرك أصغر قال الشيخ والحلف بهم تعظيما لهم إذا حلف بغير الله عز وجل فهذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول قسم الأول أن يعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فهذا الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأنه شرك أكبر لأنك جعلته مساويا لله عز وجل في التعظيم فإذا حلفت بغير الله تعتقد تعظيمه كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر القسم الثاني أن تحلف بغير الله عز وجل دون أن تعتقد أنه معظم كتعظيم الله فهذا شرك أصغر مجرد الحلف تحلف بالامانه تحلف بحياتك بحياه أبيك تحلف بالكعبة هذا تحلف بالولي الفلاني هذا شرك اصغر وان اعتقدت انه معظم كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك اكبر مخرج من مله الاسلام نسال الله السلامه بمنه وكرمه قال الشيخ الالباني رحمه الله ومن المحاذير تزين بعضهم بحلق اللحيه فانه فسق فيه مخالفات اربع مذكورة في الأصل الشيخ رحمه الله يقول أيضا من الذنوب والمعاصي التي يقع بها بعض المسلمين وبعض الحجاج أنهم يحلقون لحاهم وحلق اللحية هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين احف الشوارب وأوف اللحى خالق في المشركين احف الشوارب وأوف اللحى خرجاه في الصحيحين وذكر الشيخ رحمه الله أنه أن حلق اللحية فيه أربع مخالفات ذكرها في الأصل ومقصود بالأصل هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر لأن هذا المنسك الذي بين أيدينا كما أسلف الشيخ في المقدمة أنه اختصره من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال حلق اللحيه قال الشيخ فيه أربع مخالفات المخالفة الأولى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة الثانية التشبه بالمشركين المخالفه الثانيه التشبه بالمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين والمخالفه الثالثه التشبه بالنساء نعم التشبه في النساء وكذلك ايضا المخالفه الرابعه نعم المخالفة الرابعة مخالفة هدي سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحية كما ذكر الله عز وجل عن نبيه هارون عليه الصلاة والسلام قال تختموا الرجال بالذهب فإنه حرام لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى بخاتم الخطبة فإن فيه ايضا تشبها بالنصارى الشيخ رحمه الله يقول من المحذير التي يقع فيها بعض الحجاج أنهم يتختمون بالذهب والذهب حرام على الذكور وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وفي غير الصحيحين حديث علي وحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فلبس الذهب للرجال هذا محرم يقول الشيخ بأنه محرم ولا يجوز قال الشيخ رحمه الله لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى بخاتم الخطبه فان فيه ايضا تشبه تشبها بالنصارى الشيخ الالباني رحمه الله يقول من من الاشياء التي يتاكد تحريمها ومنعها ما يسمى بخاتم الخطوبه خاتم الخطوبه هذا يلحق اعتقاد اولا فيه تشبه بالنصارى كما ذكر الشيخ رحمه الله وثانيا يلحقه اعتقاد هذا الخاتم فالمرأة تلبس خاتم الخطوبة والرجل يلبس خاتم الخطوبة وعندهم اعتقاد أنه إذا فسق هذا الخاتم أنه سيحصل بينهما انفصال أو طلاق أو أنها لا تحبها ونحو ذلك فالشيخ رحمه الله يرى منع ما يسمى بخاتم الخطوبة قال رحمه الله على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسق الحج إلى العمره ولقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولما قال له بعض الصحابة أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابع واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل أبد أبد هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الحاج لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يسوق الهدي الأمر الأول أن يسوق الهدي وهذا اليوم لا يحصل قد لا يحصل إلا نادراً يعني كونه يسوق الهدي يأتي بالهدي معه من الحل هذا نادر إن لم يكن غير موجود اليوم ان ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على إحرامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه إلى أن حل من إحرامه يوم النحر وذبح الهدي تحلل عليه الصلاة والسلام الحالة الثانية حالة الثانية ألا يسوق الهدي كما هو حال كثير من الناس إذا لم يسوق الهدي فالحاج مخير بين أمور ثلاثة أما الحاج مخير بين أمور ثلاثة بين ثلاثة أنساك التمتع أو الإفراد أو القران التمتع أو الإفراد أو القران لحديث عائشة في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بعمرة وحج إلى خره وسيأتي إن شاء الله غدا. الكلام على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله والكلام على الأنساك وصفة الأنساك وأي الأنساك أفضل هذا إن شاء الله نؤجل الكلام عليه